الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته مر بنا في الدرس الماضي الأشياء التي تعمل عمل الفعل وقبلها مر بنا باب الإضافة وتقرر لدينا أن الإضافة تنقسم إلى قسمين. فما قسم الإضافة؟ نعم. معنويه ولفظية. المعنويه ماذا تسمى؟ ها؟ تسمى إيش؟ محبة. لماذا سميت محبة؟ لأن خالص منية من الانفصال. مثالها؟ نعم. هذا قلم زيد طيب والثانية والأولى الاضافة المحضة وتسمى معنوي والثانية وتسمى ثاني نفظية وتسمى غير محضلينها علنية الانفصال مثل هذا كاتب الدرس لك أن تقول هذا كاتب الدرس طيب مر بنا أيضا أن هناك أشياء تُحذف لأجل الإضافة ما هي نعم التنوين مثل هذا غلام زيد اصل هذا غلام نين النون, النون في جمع مذكر السالم وفي المثنى مثل هذان غلام زيد وهؤلاء طالب العلم طيب أيضا تحذف الألف واللام مثل هذا القلم علي أصلها القلم إذا أردت أن تضيفها تحذف الألف واللام ما تقول هذا القلم علي طيب هذا بأي الإضافة بالإضافة المحضة طيب متى يجوز أن تقترن الألف واللام في المضاف؟ يلا يا اخوان اليوم ان شاء الله الظهر ننتهي ان شاء الله الظهر ننتهي ان شاء الله من هذه الدورة اليوم ان شاء الله ننتهي من التوابع والظهر ننهي الدورة ان شاء الله نعم اذا كان المضاف معرفا ب مثل انت هذا الكاتب الدرس هذا الكاتب الدراسي طيب أو هذا واحد يعني من المواطن التي تدخل فيها ال على المضاف نعم إذا كان المضاف مثلا وجمع ذكر سالم أولئك الضارب زيد طيب أيضا إذا كان مضافا لمضاف فيه ال مثل هذا الضارب رأس الجاني طيب مرة بنا أن هناك أشياء تعمل عمل الفعل ما هي اسم الفعل ايش ثاني اسم الفاعل اسم المفعول ايش لا المصدر سير المبالغة الصفة المشبهة اليوم وأيضا بقي واحد أفعل التفضيل طيب اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالتوابع ولعل الله عز وجل ييسر إنهاءها وأين قرئنا اليوم؟ من يقرأ؟ تقرأ؟ تفضل هل هنا؟ عندك بات كتاب صغير ولا صفحة 41 نبدأ اليوم بالتوابع وبدايتها بالنعت نعم تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله واتبع هداه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب التوابع لا. يتبع ما قبله في عرابه خمسة. باب النعت. التوابع. باب التوابع. يقول باب التوابع. ولكن تقول باب التوابع وتسكت. طيب. التوابع جمع تابع. التوابع جمع تابع. هذا هو تعريفه في اللغة. والتابع هو ما يتبع ما قبله. لأنه قد سبق بشيء فتبعه وفي اصطلاح النحاة التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا عن طريق التبع لغيرها هذه هي التوابع مثال عليها مثل ما تقول التوابع هي خمسة نأخذ مثلها عجلة عليها تقول جاء زيد الكريم جاء الجيش كله تقول مثلا جاء زيد أبوك تقول جاء الجيش بعضه وهكذا تلاحظون أن الكلمات الأخيرة توابع وهذه الكلمات لم يمسها الإعراب استقلالا انما هو على طريق التبع هي تتبع ما قبلها في عدة أمور ومن أجل ما تتبع به ما قبلها الإعراب هذه هي التوابع نعم تفضل النعت وهو خمسة التابع. خمسة يعني خمسة أشياء نعم النعت وهو التابع المشتق او المؤول به لا ما عندك خمسة أعدهم جاء وهي خمسة ولا ما هو موجود عندك ما طيب نبدأ الآن بتفصيلها واحدا واحدا هي خمسة وبعضهم عدها أربعة وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت باب العطف إذن هي كم هي واحد النعت ثانيا التعقيد ثالثا عطف البيان رابعا عطف النسق خامسا آخرها ما هو هو البدل نبدأ إن شاء الله تعالى في النعت وهو أولها نعم وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه متبوع. يعرفه رحمه الله بقوله هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه يقال النعت ويقال الصفة وهناك تعريف أخصر منه ممكن أن يقال هو التابع أو تعريف أشمل أوضح منه هو التابع المشتق المكمل متبوعة بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلق به هو التابع المكم المشتق المكمل متبوعة بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلق به نعم نأخذ أمثلة على ذلك أو نفصل بالتعريف هو التابع مرة معنا معنى التابع يعني يتبعه ما قبله في أمور ستاتينا المشتق المقصود بالمشتق في هذا الباب المقصود به اسم الفاعل اسم المفعول الصفه المشبهة و افعل التفضيل في مشتقات طيب أول مؤول به هناك اشياء تؤول بالمشتق هي ليست مشتقة يعني على سبيل المثال اذا قلنا جاء زيد الكريم الكريم مشتق جاء زيد الفاضل هذا مشتق جاء زيد المضروب هذا مشتق طيب هناك اشياء تعول بالمشتق لان قالك هو التابع المشتق او المؤول به هناك اشياء مؤوله بالمشتق مثل ايش مثل المنسوب تقول هذا رجل دمشقي دمشق لمشتقه لجامدة جامده لكن في قوه منسوب الى دمشق تقول جاء رجل هذا هذا جامد لكن في قوة المشار إليه لاحظتوا هو جامد لكنه أول بالمشتق وكذلك ذو وفروعها كلها تدخل في المؤول المشتق وكذلك الجملة الخبرية تدخل في المؤول بالمشتق تقول مثلا جاءني رجل ابوه عالم ابوه عالم نعم جمله ابوه عالم في محل رفع خبر في محل رفع صفه لرجل جمله خبريه اسمية طيب ممكن تقول جاء رجل ابوه يعلم الأشياء الخاصة مثلا بالدرس مثلا أو تقول جاء رجل أبوه يضحك مثلا جملة يضحك صفة لأي شيء لرجل لكن لو قلت جاء زيد يضحك مش تكون تكون حالا لأن الجمل بعد النكرات صفات والجمل بعد المعارف أحوال واضح ولا لا واضح الفرق إذا قلت جاء رجل يده على راسه ما يعرف جملة يده على راسه صفة جاء زيد يده على راسه الجملة إيش تكون حال لأن الصاحب معرفه الصاحب في الأولى نكرة طيب إذا هذا معنى المشتق والمؤول به المباين للفظه هذا نراوح بين التعريفين يعني يختلف يقول جاء زيد الكريمو هو مباين له ليس هو بلفظه مثلا التوكيد اللفظي بلفظه تعيد جاء زيد زيد بلفظه طيب التعريف الاخر كما قلنا هو هو التابع المكمل متبوعه المكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه إن عندنا التابع على نوعين أو أو النعت على على نوعين نعت حقيقي ونعت سببي نعت حقيقي ونعت سببي سعيتنا في أكثر من موطن في هذا الباب طيب التابع المكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه. انظروا المثال نعم بدلالته على لا أطنيها شوي فاضل من عندي هاتي شو بس اس. جاء زيد الفاضل دل على معنى في زيد الفاضل هذا يسمى النعت الحقيقي لاحظوا طيب أو فيما يتعلق به جاء زيد الفاضل أبوه النعت أين هو أو الصفة الفاضل هل دل على معنى في زيد أو على معنى متعلق في زيد جاء زيد الفاضل وأبو أين التعلق شف. الفاضل ما دل على معنى في زيد إنما دل على معنى تعلق به لهذا سمي بالسبب لأن فيه سببا أين السبب الضمير يعود على وين على زيد لاحظتم طيب هذا التعريف التابع المكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه جاء زيد الفاضل الفاضل في من في زيد طيب الفاضل أبوه الفاضل في من هل هو في التابع ولا فيما تعلق بالتابع ما الذي تعلق بالتابع هو الظاهر المرفوع بعد النعت لماذا سمي بالسبب لأن فيه سببا يعود على المنعوت أو الموصوف وهو زيد تسمى هذه جاء زيد الفاضل نعت حقيقي يا زيد بن الفضيل نعت شم نعت سببيا واضح طيب سئ لأن سنحتاج إلى معرفة هذا الموضوع من اللي هو نعت الحقيقي ونعت السبب لأن يترتب على معرفة الباب كله طيب نعم تفضل وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد هنا يبين لك أغرظا نعت وهذه معاني ما الأغراض التي يساق النعت من أجلها يقول فائدته تخصيص هذا واحد تخصيص يعني تخصيص لنكره النكره مر بنا أنها إذا أضيفت إلى نكره استفادت التخصيص هذا قلم آه من يكمل هذا قلم طالب نكره أضيفت إلى نكره شو استفادت تخصيص. لو قلت قلم هذه عامة لكن لو قلت قلم زيد تعرفت لو قلت قلم طالب تخصصت لو قلت قلم الطالب تعرفت طيب إذن وشفائدة التخصيص نعم وشفائدة أغرض النعت التخصيص مثل ما تقول مررت برجل كاتب وش وشعر الباء حرف جار ورجل اسم مجرور وكاتب صفة أو تقول نعت طيب صفة أو نعت لأي شيء للرجل رجل نكرة ومعرفة نكرة طيب ما الغرض من النعت التخصيص طيب أو توضيح وذلك إذا وضيفت النكرة إلى شيء إلى معرفة مثل أو إذا أردت أن تصف المعرفه تقول مررت بزيد الخياطي مررت بزيد الكاتبي مررت بزيد العالمي استفادت إيش توضيح أي زيد زيد العالم او زيد الكاتب أو مدح مثل المثال اللي عندنا هذا جاء زيد الفاضل. رتن تمدح وصفته بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم طيب أو ذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذم وامراته حمالة الحطب وفي قراءه امرأته حمالة الحطب طيب أيضا من أغراضه الترحم عدها يعني مثل ما تقول اللهم ارحم عبدك المسكين ترحم أو توكيد تلك عشرة كاملة شرب كاملة صفة وما الغرض من الصفة التوكيد لهذا محكمة هذه الرقم مراد بحقيقته لكن أنت استغفر سبعين مرة والمراده إيش التكثير طيب فاذا نفخ في الصور نفخه واحده معرب واحدة صفة ما نوعها أو, أو ما الغرض منها التوكيد هذه اغراض النعت طيب ايضا من اغراضه التفصيل مررت برجل اعجمي وعربي ومن اغراضه الابهام تصدقت بصدقه قليله او كثيره هذه اغراضه او معانيه تسمى نعم طيب ويتبع منعوته في واحد من أوجه العراب ومن التعريف والتنكير يتبع منعوته إذا قيل لك النعت هو الصفه والمنعوت هو الموصوف. أين النعت هنا في المثال جاء زيد الفاضل أين النعت الفاضل وأين المنعوت زيد طيب يسمى أيضا الفاضل صفة وزيد الموصوف طيب يقولك ويتبع منعوته الآن بدأ بالنعت الحقيقي قلنا لكم أن النعت الحقيقي يعرف بتعريفات يعرف يعني أو يدل عليه بقولنا بالتعريف بدلالته على معنى فيه إذا قلنا لكم مش تعريف النعت مرضين أنه المكمل متبوعة بدلالته على معنى فيه وش يسمى هذا النعت الحقيقي أو فيما يتعلق به السببي طيب وتعريف اخر للنعت الحقيقي هو الرافع للضمير المستتر بدنا نعرف الضابط هذه النعت الحقيقي ما هو هو الرافع للضمير المستتر او الرافع لضمير مستتر اين النعت الحقيقي في المثال جاء زيد الفاضل ألم نقل إن النعت وصف أو نقول له مشتق طيب الفاضل أليس مشتقا من اسم فاعل فيه ضمير وش في التقدير جاء زيد الفاضل هو وش يسمى إذن نعت حقيقي طيب النعت السببي هو الرافع للاسم الظاهر هو الرافع للاسم الظاهر المتصل بضمير يعود على الموصوف منعته الحقيقي هو الرافع للاسم الظاهر المتصل بضمير يعود على الموصوف انظر المثال يا اخوان جاء زيد الفاضل أبوه شوفوا الفاضل الأول مستتر الضمير والثاني رفع أي شيء رفع الاسم الظاهر الذي بعده وهو أبوه ولهذا لو عربت مثلا تقول جاء زيد الفاضل زيد فاعل والفاضل صفة طيب وأبوه فاعل هل لما مر معنا أمس أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله ألم يمر هنا عامل عمل فعله أبوه فاعل أين العامل فيه اسم الفاعل وهو مضاف معلمة رفعه الواو وهو مضاف الضمير مضاف إليه الضمير متصل هذا عاد عليه شيء على الموصوف إذن شو سما الأول نعت حقيقي والثاني نعت سببي لأن فيه سبب السبب ما هو هو الضمير اللي عود على الموصوف طيب الان نبدا بالنعت الحقيقي يقول ويتبع منعوته اللي هو ايش موصوفه ها اكمل في واحد من اوجه العراب طيب في واحد من اوجه العراب اعراب اوجه الاعراب ما هي رفع نصب جر ما نقول جزم لانه اسم اسم طيب ومن التعريف والتنكير ومن التعريف والتنكير كم القابل اعراب الخاصة بالاسم ثلاثه والتعريف والتنكير كم يكون الان خمسه عندنا صار طيب نعم ثم ثم رفع ضمير مستتر تبع في واحد من التذكير والتانيث كم عندنا ام التذكير كم صار سبعه طيب وواحد من الافراد وفرعي ما فرعي ما فرع الافراد التثني الجمع اذا كم صار معنا مع السبع أفراد ثمانية وتثنية تسعه وجمع عشرة لا يمكن أن تجتمع العشرة هذه في اسم إنما يعني واحد من القاب العراب واحد من التذكير والتانيث واحد من افراد ونوعيه واحد من التعريف والتنكير طيب يقول ويتبع من عوته في واحد من أوجه الاعراب طيب نمثل الآن بالمثال اللي عندنا هذا ثم نذكر أنثلة اخرى إذا كان النعت حقيقيا هنا قال ويتبع منعوته في واحد من أوجه الأعراب ومن التعريف والتنكير سواء كان النعت حقيقي أو سببي يتبع بهذين. لاحظتم يتبع في أعرابه ويتبع في تعريفه وتنكيره مثل جاء زيد الفاضل زيد معرفة ولا نكرة معرفة والفاضل معرفة ولا نكرة معرفة طيب زيد ما معرابه مرفوع والفاضل مرفوع وكذلك جاء زيد الفاضله زيد معرفه والفاضل معرفه وزيد مرفوع والفاضل مرفوع إذن إذا كان النعت حقيقيا أو سببيا تبعه في إعرابه في تعريفه وتنكيله طيب إذا كان النعت حقيقي تبعه في الباقي تبعه في تذكيره وتانيثه وتبعه في أفراده وجمعه لكن إذا كان سببيا سيأتينا تفصيله طيب الآن ننظر إلى المثال تقول جاء زيد الفاضل الآن نبدأ بالنعت السبب جاء زيد الفاضل تبعه بأي شيء واحد اعرابه اثنين تعريفه تعريفه هذا معرفه وهذا معرفه ثلاثة بأي شيء آه. تذكير هذا مذكر هذا مذكر أربعة هذا مفرد وهذا مفرد واضح يا اخوان طيب مررت برجل كريم تبعب أي شيء بعرابة هذا مجرور وهذا مجرور رأيت رجلا كريما نفس الشيء هذه نكرة نكرة مرفوع مرفوع مذكر مذكر ماذا بقي نه؟ منصوب منصوب طيب رأيت امرأة كريمة ماذا تبع بأيش؟ مع هذه كلها بأي شيء؟ بتأنيثه طيب هذا وعضها قال وإلا فهو كالفعل قال ثم إن رفع ضميرا مستترا شو شير هنا إلى أي شيء؟ إلى أي أنواع النعت لا الحقيقي الحقيقي هو الرافع الضمير مستتر الفاضل ما فيه هو ولا أبوه طيب يقول ثم ان رفع ضميرا مشتكرا تبع في واحد يعني مع اللي مضى يعني مع اوجه الاراب والتعريف والتنكير في واحد من التذكير والتانيث وواحد من الافراد وفرعيه يعني يتبعه باربعه امور من عشره واضح يا اخوان طيب قال والا فهو كالفعل وش يشير وإلى السبب السبب فيه تفصيل السبب كالفعل ضع بدل النعت فعلا وطبق عليه إذا قلت مثلا جاء زيد الفاضل أبوه هذا يتبع لي بعده ما يتبع لي قبله هو اتفقنا أنه يتبع بأي شيء بالاعراب والتعريف والتنكيل لكن ماذا بقي بقي عندنا أي شيء التذكير والتانيث والإفراد والتثنيه والجمع قد يوافقه كما هو موجود هنا وقد لا يوافقه طيب لو قلت مثلا جاء زيد وضع بدل أبوه أمه اشتقوا جاء زيد الفاضلة أمه وش اللي اختلف ايش زيد المنعوت والشكون شوف ماذا وجد وجد مذكرا والنعت مؤنثا تبع ما بعده طيب نعم طيب اذا قلت جاء زيد الضارب او جاء الرجل المكرم ابواه لاحظ ما قلنا جاء لو قلنا جاء الزيدان المكرمان لكن إذا أردت أن تعمل بالظاهر واشتقول جاء ها الزيدان المكرم أبوهما ما قلت المكرمان أبوهما لأن تبعي الذي بعده الذي قبله الذي بعده إذا كان سببيا قال لك والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه هنا يشير إلى جمع التكسير جمع التكسير إذا كان النعت سببياً وهو مرفوع جمع تكسير جاز أن يجمع جمع التكسير لجرايته مجرى المفرد وهو الأرجح تقول جاءني رجل قعود غلمانه ويجوز أن تقول جاءني رجل قاعد غلمانه لكنها قل وأشد منها أن تقول جاءني رجل قاعدون غلمانه طيب أعيد مرة أخرى الخلاصة خلاصة المقطع السابق إذا كان النعت حقيقيا ما معنى إذا كان النعت حقيقيا إذا كان رافعا للاسم أو للضمير إذا كان رافع للضمير النعت الحقيقي أي الأمثلة؟ الأول إذا كان النعت حقيقيا وافق وافقه المنعوت في إعرابه وفي تذكيره وتأنيثه وفي تعريفه وتنكيره وفي تثنيته وإفراده وجمعه يعني إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا وإذا كان المنعوت مذكراً إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكراً وإذا كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة وإذا كان مثنى مؤنث كان النعت مؤنث ما أبحثي ولا لا يا إخوان أعطوني أمثلة طيب الله أعطوني أمثلة تصوروا مسألة وعطوني أي مثال عليها غير المكتوب نعم شاء الرجل الكريم وافقه في أربعة أمور بأي شيء تعريفه الرجل معرف والكريم معرف الرجل مرفوع والكريم مرفوع باثنين طيب الرجل مذكر والكريم مذكر ها. والإفراد أحسنت. الرجل مفرد والكريم مفرد طيب مثال آخر نعم جاء الرجلان الكريمان وافقه فيما مضى وهنا بيش هذا مثنى هذا مثنى أيضا جاءت الهندات العفيفات نفس الشيء وافقه في اعرابه وافقه في تعريفه وافقه في تعنيثه وافقه في, تعنيث وافق في ايش في الجمل اعطونا نكرة مثل نكرة يلا نعم رأيت رجلا مجتهدا ها. تطابق بكم باربعه في التذكير والإفراد والتنكير والاعراب شراب الأول منصوب وهذا منصوب طيب إذن هذا هو الخلاصة إذا كان النعت حقيقيا طيب إذا كان النعت سببيا وافق النعت المنعوت في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره كذا أما بالنسبة لإفراده وتثنيته وجمعه وبالنسبة لتذكيره وتأنيثه فإنه بمنزلة الفعل الذي يصح أن يحل محله نعم فإن كان يصح أن يكون الفعل مفردا كان الموصوف أو الصفة مفردة وإن كان يصح أن يكون مؤنثا كان مؤنثا مثلا إذا قلت مثال تقول جاء زيد الفاضلة أمه لأنك تقول في الفعل جاء زيد فضل وقد فضلت أمه فضلت أمه لأنك كنت تقول بالفعل فضلت الأم طيب جاء زيد الفاضلة أمه توافق بأي شيء بالعراب هذه منتي منها وأيضا في التعريف زيد معرفه والفاضله معرفه هذه بالالف واللام دي بالعالميه طيب وش يختلف فيه في التذكير والتانيث طيب جاء رجل فاضله امه اتفق باي شيء بالاعراب والتنكير واختلف باي شيء جاء رجل فاضله امه بالتذكير اين الموصوف رجل والصفه فاضله طيب اليس الموصوف رجل اليس مذكرا بلى طيب وفاضله مؤنث لماذا لان النعت لأن النعت سببي الا يمكن ان يتفق اذا كان النعت سببي في كل الامور ممكن مثل هذا المثال جاء زيد الفاضل وأبوه الفاضل اتفق مع زيد بأي شيء العراب بالأفراد وأول شيء بالعراب ها ثانيا في التعريف ثالثا بالتذكير رابعا في الأفراد لكن ليس على كل حال يتفق طيب يلا يا إخوانا ما نريد نقف أكثر من هذا نعم ويجوز قطع الصفة نعم نحن قلنا لكم يتفق بأي شيء ها يتفق في إعرابه وتذكيره يتفق معه في إعرابه وتعريفه وتنكيره أما الباقي في إفراده وتثنيته وجمعه وفي هاش بقي ها تذكيره التاني نعم نعم تفضل نفعل صفة لزيت مثل الأولى تعرب صفة لزيت لكن هذا حقيقي وذا سببي طيب <تفضل>. ويجوز قطع صفة المعلوم موصوف موصوفها قطع صفة المعلوم ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم طيب يقول كجوز قطع الصفة يعني تقطع لا تتبع يقول المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير تقدير أعني أو أمدح أو أذم يعني إذا كان الموصوف معلوماً بدون الصفة جاز لك في الصفة الاتباع. معنى الإتباع إن كان مرفوعاً تكون الصفة مرفوعة مثل جاء زيد الفاضل وإن كان مجروراً كانت الصفة مجرورة هذا هو الإتباع مرت بزيد الفاضل وإن كان منصوباً تتبعه رأيت زيد الفاضل هذا من تيمنه طيب قالوا جاز لك النص جاز ان تقطع ما تتبع يسمى القطع رفعا بتقدير هو تقول رأيت زيدا وش الأصل إذا أتبعت أن تقول إيش الفاضلة لك أن تقول جاء رأيت زيدا الفاضل على تقدير هو وتصير جملة برأسها ولو عرفت تقول هو مبتدأ زيد خبر والجمله في محل نص لأنك قلت رأيت زيدا. طيب إذا قلت طيب رأيت زيدا الفاضل على القاطع. وش التقدير؟ أمدح زيدا. فعل مناسب له. يمكن بالنص ما تتضح لكم. لكن بالجر مررت بزيد الفاضل. هذا على شيء؟ هالاتباع. طيب مررت بزيد الفاضل على القطع على نية إيش؟ هو مررت بزيد الفاضلة قطع الاتباع قطع بتقدير امدح طيب وامرأته في قراءة حمالة الحطب هذا قطع الاتباع قطع لأنها مرفوعة امراته القراءة الثانية على الاتباع وامرأته حمالة الحطب طيب على تقدير أي شيء وامرأته حمالة الحطب أذم حمالة الحط تصير مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم طيب مررت بزيد الفاضل مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح والجملة كلها في محل آه. جر للصفة بزيد الفاضل عرفت القطع الاتباع هذا هو طيب قال رفعا بتقديره ونصبا بتقديره أمدح أو أذم أو أرحم طيب مثل أرحم مررت بزيد المسكيني على أي شيء الاتباع طيب لو قلت مررت بزيد المسكين بتقدير هو طيب مررت بزيد ها أرحم المسكينه فعل يناسبه عرفت القاطع والاتباع طيب انتهينا من الـ الـ النعت طويل جدا لكن هذا هذا خلاصة خلاصته لأن الكتاب يعني مختصر نعم والتوكيد وهو إما لفظي نعم ضبطوا لتباع ضبطوا القطع نعم إيش ما في خطأ ممكن يعني إذا أتى مثل خطيب جمعه هو قد تفنن في العربية ممكن يأتي باوجهه والذي يسمعها يخطئه مثلا ياتيك وقد مررت بقوم كراما يقول لك وشو ليش اخط هذا ما يكون لا تستعجل بالتخطئه ايضا اذا كنت تتكلم امام ناس لا تاتي بالغريب ايتي باللغه الواضحه والذي يقول ما غلط نحوي يغلط ويتأول لنفسه مثل حيانا إذا أراد أن يلعب إذا كان إنسان عنده فقه يأكل الأموال ويبدأ يتأول يتأول لنفسه فيقول ما غلط نحوي فرق إذا غلط إنسان وهو جاهل وإذا غلط وهو نحوي مثل إذا كان إنسان عالما وأفتى بعد اجتهاد يؤجر له أخطأ أما إذا كان جاهلا يأثم له أصاب نعم طيب انتهينا من النعت نعم نكمل التوكيد نبدأ بالتوكيد نعم والتوكيد وهو لفظي نفضي التوكيد وقال التأكيد وقد جرت يعني عادت كثير من النحاة بأن الشيء الذي له ألفاظ محددة أو مخصوصة أنهم يكتفون بذلك عن التعريف ولهذا بعضهم لم يعرف التوكيد لكن إذا أتى بنوعه عرف كل واحد قال التوكيد اللفظ كذا والمعنوي كذا فقال لك التأكيد واضح هذا أحيانا التعريف يزيد الشيء غموضا لو ذكرتكم لو قلت لك واحد عرف الماء لو سألت جدتك وقلت عرف الماء قالت يا ولدي مجنون أنت ممكن تقول لا أنت لا تعلم الماء هو السائل العديم الطعم والعديم الرائحة والعديم اللون ما هذا الكلام الماء يكفي ولا لا عرف الشمس الكوكب الذي ينسخ ظلمة الليل ما يحتاج الشمس نتهينا فحينا الحدود لابد أن تكون أو الحدود يعني والتعريفات تكون أوضح من المعرف مثل لو قال لك واحد مثل عرف الخمر تذكرون قلت الخمر هي العقار أو تقول هي الخندريس أو تقول هي بنت الراح أو تقول هي بنت العنقود ماذا كلام هذا زدته غموضا. لكن لو قال لك عرف بنت العنقود وقلت هي الخمر مثلا خلاص تضع المثال واضح طيب التوكيد واضح لهذا بعض النحاء أو, أو جرت عادتهم ألا يعرفوه لكن إذا أتوا عنده نوعين حرفوا كل واحد التوكيد نوعان لفظي ومعنوي نعم اللفظي سهل جدا ما نقف عنده نعم وهو وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إنما الله أخاه له ونحو أتاكي أتاكي الله احبس احبس لا هي كلمة عربية شعر نعم أتاكي أتاكي احبس احبس احبسي نعم, أتاكي أتاكي احبس احبسي نعم ونحو لا لا أبوح بحب بيت طويل إذا قلت بذينا انكسر البيت نعم لا لا أبوح بحب بثنه إنها نعم وليس منه دكا دكا وصفا صفا طيب الآن بدأ بالتوكيد وذكر النوع الأول ما هو النوع التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي هو بعادة الأول بعينه أو تقول هو اللفظ المكرر المكرر به ما قبله هو على اللفظ المكرر به ما قبله اما بعينه واما بقريب منه مثل بعينه هذه الامثله التي ستاتي والقريب مثل فمهل الكافرين امهلهم توكيد لكن مهل هي نفس امهل لكن بينهم اختلاف مهل وهذه امهل هذه بدات بالهمس وهذه بدات بالمئة والماده واحده طيب المؤلف رحمه الله اراد ان يشير الى اشياء ضرب امثله ليبين لك اشياء قال كه هو اما لفظ نحو اخاك يريد ان يبين لك او يشير لك الى قواعد لان من تعريف اللفظي هو اعاده اللفظ بعينه سواء كان اسما هنا اسم اخاك ليس اسما نعم يشير إلى قول الشاعر أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجه بغير سلاحي وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناحي الشاهد أخاك أخاك التقدير ألزم أخاك ما يعنينا ألزم أخاك يعنينا أخاك أخاك كرره كم مرة مرتين وشيصير عرب الأولى مفعول به لفعل محذوف تقديره ألزم أخاك والثاني توكيد طيب وهنا لاحظ تبع بعرابة نفس العراب كرر بعينه طيب قال اتاكي اتاكي اللاحقون حبس حبسي هذا يقول هذا فيه أكثر مؤكد يقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلته ثم عاد يخاطب البغلة اتاكي اتاكي اللاحقون حبس حبسي طيب كم فيه مؤكد فأين إلى أين ممكن فصل بينهم قد لا نعد مؤكد أتاكي, أتاكي هذا توكيد فعل والله لا أتا يأتي فعل طيب احبسي احبسي توكيد أيضا فعل طيب ثم قال ونحو لا لا هذا توكيد حرف جميل بثينا من حفظه من شدة حفظه للسر لم يبح بحب بثنه ولم يعلم أحد أو لم يبق أحد لم يعلم منذ أربعة عشر قرنا كل الناس يعلمونه يقول لا لا أبوح الظاهر انها من باب لا لا للمخدرات إذا قالوها يعني للمخدرات لانه في النفي اثبات ولكن يقصده التوكيد لا لا أبوح بيحب بحب بثنه انها اخذت علي مواثقا وعهودا لاحظتم الشاهد وين لا لا لا نافيه ولا الثانية ايش تقولون مؤكده بالتوكيد إيش حرف بحرف نعم هذا رأي قل كحد هل ستأتي تقول نعم نعم ألم تأتي إشتقول بلا بلا ما تقول نعم ألم تأتي تقول بلا بلا هذا توكيد وممكن تؤكد بالمرادف تقول مثل أجل جير يعني جير من ألفاء مثل الشاهد يقول فقالت على الفردوس أول مشرب أجل جير إن كانت أوبية الدعائِث أجل وجير مترادفات طيب هذا هو التوكيد اللفظي يلا يقول لا لا قبل أن تأتي وليس من دكن دكا طيب بعضكم يقول أليس دكن مفعول ود ودكة أخرى مؤكد يقول لا إن المفسرون قالوا دكن دكة يعني دكن بعد دك ما يستفاد هذا المعنى لو قيل دكة واحدة لكن لو قلت لا لا يحتاج تقول لا ثانية لأنه مستفاد النفي في من الأولى والثاني مؤكد طيب وليس من أيضا صفا صفا لأن التقدير صفا بعد صف مثل ما تقول علمته النحو بابا بابا هل بابا الثاني مؤكدة لا إنما التقدير بابا بعد باب طيب نعم أو معنوي وهو بالنفس المعنوي هو التابع الرافع هو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر هو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر ما هو بالرافع ترى من الرفع والناصب لا الرافع الذي يرفع يعني يزيل نعم طيب أو معنوي هذا توكيد معنوي لكنه ليس باللف إنما بالمعنى وله ألفاظ نعم تفضل وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها طيب النفس تقول جاء زيد نفسه جاء زيد عينه شو يكون عرب نفسه عينه توكيد ما نوعه معنوي نعم إن استمعت وتجمعان على افعل مع غير المفرد نعم وبكل ان اجتمعتا طيب وتجمعان على افعل جاء الزيداني انفسهما اعينهما نعم طيب وبكل لغير مثنى نعم بنفسه او بعامله طيب اذا يجب إفراد النفس والعين مع الفرد وجمعها على وزن افعل مع التثنيه والجمع تقول مثلا جاء زيد نفسه جاء زيد عينه جاء الزيداني انفسهما ما تقول ها ما تثنيها ما تاتي مثناه انما تجمع انفسهما واعينهما وجاء الزيدون هنا ت يعني على أنفس ثم تأتي الضمير المثنى طيب وجاء الزيدون أنفسهم وعيونهم وجاءت الهندات أنفسهن وعيونهن طيب يقول وبكل أيضا قد تأتي كل من ألفاظ التوكيد كل من ألفاظ التوكيد لرفع احتمال إرادة إيش الخصوص يؤتبه لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم يقول وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله مش معنى هالكلام ها تقول مثلا جاء القوم يحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم فإذا قلت جاء القوم كلهم رفعت الاحتمال وش يكون كلهم توكيد ولا بد من التوكيد من ضمير يعود على المؤكد جاء الزيدان أنفسهما ضمير عود عليه جاء القوم كلهم ضمير عود عليها طيب من شروطه ان يكون متجزئا بذاته نعم بذاته أو بعامله بذاته مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون وبعامله اشتريت المنزل كله طيب ايضا من الالفاظ كلا وكلتا وهي بمنزله كل في المعنى تقول جاء الزيداني كلاهما ما اعراب كلاهما توكيد لهذا شفيت مع ما قبله الزيدان فعل وكلاهما آه. توكيد ايش فيه مرفوع على مترفعه الالف طيب مررت بالزيدين كليهما رايت الزيدين كليهما طيب. يقول وبكلا وكلتا وكذلك المثنى مررت ب مررت بالهنداني كلاهما مررت بالهندين كليهما طيب يقول وبكلا وكلتا ان صح وقوع المفرد موقعه واتخذ, واتخذ معنى المسند وايش معنى هالكلام ما شرط التوكيد بكلا وكلتا واحد أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين أن يكون المؤكد دالا على اثنين هذه وضحة اثنين أن يصح حلول الواحد محلهما شوف جاء الزيدان كلاهما أليس صحا تقول جاء ز... جاء زيدن يصح طيب لكن هل يصح تقول اختصم الزيداني كلاهما ما يصح أن تؤكد اختصم الزيدان كلاهما لأنك ما يصح أن تقول اختصم زيد لأنه لابد من اختصام بين اثنين طيب ومنه من الألفاظ لأنه ذكر وشيقول يقول وكلا ويضاف لنا غير مؤكد وبأجمع وجمع وجمعهما غير مضافه ايضا من الالفاظ الفاظ التوكيد اجمع جاء الجيش اجمع جاءت الحمله جمع جاء الزيدون اجمعون هذه الالفاظ وهناك الفاظ اخرى أجمع جاء الجيش كله اجمع ابتع أبصع ايضا هذه يعدها النحوه اجمع ابتع وابصى هذه من الفاظ التوكيد نعم وهي وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا يتبعن نكرة وندر وندر وليت ليتعد تحول كله, كله رجب ذكر بها العباره العبارة مسألتين بالأولى أن النعوت إذا تكررت النعوت له صفات كما مر في الباب اللي قبله إذا تكررت فأنت مخير بين المجيء بالعطف وتركه تقول جاء زيد الكريم العاقل الذكي تقول جاء زيد الكريم والعاقل والذكي طيب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر رفع هذا إن شئت عطفت وإن لم تشأ لم أسلوب عربي طيب يقول لك وهي بخلاف النعوت اللي هي التوكيدات يعني لا يجوز أن تتعاطف لا يجوز أن تقول جاء الجيش كله واجمعه وابتعه لا لا يجوز ان تتعاطف تاتي متتابعه النعت يجوز ان ياتي متتابعا ويجوز ان ياتي متعاطفا هنا اشقروا بخلاف النعوت لا يجوز ان تتعاطف ولا ان يتبع يتبع لاحظوا جاء الجيش كله اين التابع كله اين المتبوع الجيش وش نوع التابع توكيد الجيش وش فيه معرفه جاء زيد نفسه عينه مش لاحظوا كل لمثلهن ايش ما عارف طيب قال ولا ان يتبعن نكره يعني ما ما يجوز ان تقول جاء رجل نفسه لماذا قالوا لان الفاظ التوكيد معرفه فلا تجرع على النكرات ثم قال وندر يعني شذ شد هذه شاهد لكنه شاقه ان قيل ذا رجب يا ليت عده حول كله رجب وين الشاهد وين الشاهد يا اخوان حول كله حول نكره اوكدت بكله وهذا قليل طيب نعم انتهينا من التوكيد تفضل وعطف نعم. وعطف البيان وهو... وهو لحظة إيش ما اسمع إينا من لنا الإشكال هذا ليس كل كلمة نفس تكون مؤكدة هو يحذركم الله نفسه نفسه مفعول به لاحظت لكن بك نفسه جاء زيد نفسه ليست توقيدا جاء زيد فعل فاعل ممكن يستقيم الكلام ما يحتاج توكيد لكن يحذركم الله حذرنا ايش نفسه مثل أنذرتكم النار يحذركم الله نفسه هذه نفسه ليست مؤكدة وإنما وقعت مفعولا به أحسنت على الإرادة نعم وأطف البيان نعم وهو تابع موضح أو مخصص نعم العطف مر مرضنا إنه بيان عطف بيان بدون حروف وعطف نسق بحروف طيب عطف البيان تعريفه نعم تفضل اقرأ عطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير غير مؤول طيب هو تابع لأنه داخل ضمن التابع لأنه لا يعرب استقلالاً إنما لابد أن يتبع غيره طيب هو تابع موضح يعني موضح لمتبوعه إن كان إيش موضح لمتبوعه إن كان متبوعه معرفة أو مخصص لمتبوعه إن كان نكرة طيب بعضكم يقول هذا هو النعت نقول لا قال جامد والنعت مشتق جامد غير مؤول مشتق لأن لو كان جامدا مؤولا مشتق مثل هذا ومثل جاء رجل دمشقي كان نقول دمشقي منسوب إلى دمشق مررت برجل هذا نقول هذا يعني المشار إليه لكن هنا يقول هو تابع موضح أو مخصص جامد غير معول هنا افترق عن النعت بقوله جامد غير معول تابع موضح موضح الايش لمتبوعه إن كان معرفة أو مخصص لمتبوعه إن كان نكرة طيب سمي بذلك لماذا سمي عطف بيان لأنه تكرار للشيء بمرادفه لأنه تكرار للشيء بمرادف نعم تكرار للشيء بمرادف لزيادة بيان لزيادة بيان فكأنه عطف على نفسه طيب مثال الأمثلة ستأتينا إن شاء الله نعم فيوافق فيوافق متبعه كأقسم بالله أبو حفص عمر. نعم فيوافق متبعه يا أخوان شفت رقعط في البيان عن النعت النحو التعريف قريب عطف البيان لا يكون إلا جامدا بعكس النعت فيكون يكون مشتق عطف البيان لا يكون إلا جامدا مثل كما سأتينا مثال أقسم بالله أبو حفص عمر عمر عطف بيان جامد خلاف النعت مشتقول بالنعت مررت برجل كريما مشتق من الكرم طيب عطف البيان هو المتبوع نفسه جاء زيد أبوك أبوك هو زيد أما النعت فإنه أتي به ليدل على معنى في المنعوت أو فيما يتعلق به ما معنى على معنى في المنعوت يشير إلى إيش النعت الحقيقي أو فيما يتعلق به النعت السببي طيب عرفنا الفرق بينهما ولا لا ما معنى الكلام الفرق الثاني عطف البيان هو المتبوع نفسه جاء زيد أبوك زيد فعل أبوك عطف بيان هو نفسه لكن جاء زيد الكريم هذا نعت الكريم معنى في زيد وليس هو زيدا طيب هذا من فرق فيوافق متبوعه طيب يوافق متبوعه يعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت يعني اتفق مع هذا من إرهاح متبوعه تخصيص يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن ما يلزم في النعت نعم كمثل بإيش يقول نعم أقسم بالله أبو حفص عمر وهذا خاتم حديد الشعر هنا إلى أطيب معرفة بالمثال الأول العطبان نكراه الثاني طيب أقسم بالله هذا مثال أو شاهد نحوي أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر أقسم أبو حفص عمر أقسم بالله أبو حفص عمر لو نعرب أقسم فعل ماضي وبالله جار مجرم متعلق بأقسم أبو فاعل وهو مضاف حفص مضاف اليه عمر بدل عطف بيان بدل عطف بيان من قوله ابو حفص طيب وش نوع البدل وش نوع عطف البيان هنا معرفه طيب هذا خاتم حديد هذا مبتدا وخاتم خبر وحديد عطفه لماذا لم نقل انه صفه نعت؟ يلا أحسنت تفضل أتأخذ لك جائزة إنه غير مستقل إنه جامد حديد. طيب طيب ومثل قوله تعالى من شجرة مباركة زيتونة أشارب زيتونة قطفيا من مباركة لماذا لم يقول النصفة أن الزيتونة ليست مشتقة طيب تفضل أكمل ويعرب بدلا كل من من كل إلا يمتنع إحلاله محل الأول كقوله نعم يعني يشير إلى أن كل عطف بيان يعرف بدلا بدل كل من كل أو سماه بدل مطابقة قال كقوله ها إن لم يمتنع إحلاله محل الأول هنا يشير إلى مسألة أن كل عطف بيان يجوز أن يعرف أن أن يعرب بدلا إلا في مسألتين آتيتين نعم إن لم يمتنع إحلاله محل الأول يعني شوف يا أخوان أقسم بالله أبو حفص عمر ويصلح أن تقول أقسم عمر أبو حفص ها جاء زيد أبوك ويصلح أن تقول جاء أبوك زيد يصلح ولا ما يصلح إذن تعريبه بعد الأعطفين لكن إذا لم يصلح الثاني أن يحل محل الأول تعين أن تعربه عطف بيان ولا تعربه بدلا نعم مثل كقوله نعم. أنا ابن التارك البكري بش بشر بشر بشر نعم وقوله نعم. أيا أخوين عبد الشمس ونوفل نعم يشير إلى شاهدين يقول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوع والثاني قول أبي طالب أي أخوينا عبد شمس ونوفل أعيد أعيدكم ما بالله أن تحدث حربة في هذين الشاهدين يعرب التابع عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدلاً لماذا ننظر شوف أنا ابن التارك البكري بشر أنا ابن التارك البكري بشر بشر طيب وش الأعراب أنا يلا يا من يعرف مبتدا وابنه خبر التاركي مضاف خبره مضاف والتاركي مضاف اليه طيب والبكري مضاف الى التارك وبشر اض بيان على البكري انا ابن التارك البكري بشر البكري هو بشر طيب وش تعرب بشر عطف بيان هل يجوز أن تعربه بدلاً؟ لا، لماذا؟ لأن التارك الأولى مضاف مقترن بال، والمضاف ذا قتراً بال، لابد أن يكون مضاف إليه مقترناً بال. هذا الكاتب الدرس هل يصعد تقول هذا الكاتب درس؟ لا. طيب لحظة. التارك مضاف والبكري مضاف اليه ما الذي سوغ ان ياتي التارك مضافا وهو مقترن بال لان المضاف اليه البكري مقترن بال طيب وبشر ها بيان هل يصلح ان نقول بدل لا لان البدل علنيه تكرار العامل البدل علنيه تكرار العامل لو جعلناه بدلا شوف عندك أقسم أبو حفص عمر التقدير اقسم عمر أو تقول اقسم أبو حفص كلها واحد طيب هنا أنا ابن التارك البكري بشر لو أبعدنا البكري ووضعنا بشر بذالها أول شيء ما الذي عمل الجر في البكري التارك تبهوا معي يا خواه ما الذي عمل الجر في البكري التارك التارك مضاف والبكري مضاف إليه وكلاهما مقترن بأل طيب لو احللنا بشر محل التارك يصلح نقول أنا ابن التارك بشر لا لماذا لأنه أضيف ما فيه أل إلى ما ليس فيه أل عرفتم واضح ذي يقول لا لا اعيد اعيد المساله طيب كل عطف بيان يجوز ان يعرب بدلا الا في هذين الموضعين يجمعهما يقول رحمه الله ويعرب بدلا كل ممكن يعني عطف البيان ان لم يمتنع احلاله محل الاول اذا امتنع ان تحل التابع محل المتبوع إذا امتنع في حالة عطف البيان فإنك تعربه عطف بيان ولا تعربه بدلاً لكن إذا ما امتنع تحل الأول محل الثاني محل الأول مثل أقسم أبو حفص تقول أقسم عمر هذا يعرب عطف بيان ويعرب بدلاً لكن أنا ابن التارك البكري بشر أنا ابن التارك البكري بشر بشر بدل من البكري يجوز ان نقول بدل منها لا نقول عطف بيان لماذا لا يجوز ان نقول بدلا لان البدل على نية تكرار العامل ما العامل في البكري التارك ما الذي سوغ ان يعمل مع انه بال لان البكري بال لو احملنا بشر محل البكري ما جاز لانك تكون اضفت ما فيه ال الى ما ليس فيه ال ومن هنا تعين ان يعرب ايش عطف بيان مثل ما تقول يا زيد الحارث مسألة أخرى يا زيد الحارث وشعر بالحارث يعرب أطلقيا نجوبا ولا يجوز أن يعرب بدلا لأن البدء عن نية تكرر العامل شف لو قلت يا زيد ثم قلت الحارث بدل منها كأنك تقول يجوز أن تقول يا زيد يا الحارث ويا ما تدخل على ما فيه الا بشذوذ مثل في الغلامان اللذان فر اياكما ان تحدثان شر هذه على خلاف القياس عرفنا يا اخوان دي ولا لا يجوز ان تقول هذا حديث ما في اشكال لكن التارك البكري بشر البشر عطفه من البكري ما نجوز أن نقول بدل لأنك كأنك تقول أنا ابن التارك البكري أو أنا ابن التارك بشر يكون أضفت ما فيه أل إلى ما ليس فيه أل طيب قال الثاني في قول الشاعر اللي هو قول أبي طالب أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ونوفلا بالألف وعيدكما بالله أن تحدث أحربا طيب هنا أيا أخوينا وين الشاهد؟ ايا اخوينا عبد شمس ونوفله عبد شمس عط بيان على قول اخوينا ولا يجوز ان يكون بدلا لماذا لان لو كان بدلا كان حكمه وحكم المعطوف عليه ابن واحدا وش يستلزم يعني يستلزم ان يكون كل واحد منهما كالمنادى المستقل كانك تقول ايا اخوينا ويا عبد شمس طيب مستقيم كلام ما في اشكال لكن ونوفلا لو افردت نوفل اردت ان تناديه وش تقول يا نوفل هنا قال نوفلا وش يعرب عبد شمس يعرب عطبان ولا يعرب بدلا لان لو عرب بدلا كان كيف اتت نوفل اتت مرفوعه ها. كيف أتت منصوبة ولا الأصل أن تأتي المبنية على الضم لأن البدل العلني تكرار العامل نعم واضح هذه ولا لا يعني بيان ذلك أن قول عبد الشمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوينا ولا يجوز أن يكون بدلا لأن عللية في نعيذ في تقدير إحلاله محل الأول لو أحللت نوفل محل الأول يمكن تقول يا نوفل أيا نوفلو لحق، فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفل هذا لا يجوز يعني المنادة إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام، وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادة فتقول ونوفل واش فيها يا نوفل بالضم لا يا نوفل فلذلك كان يجب أن يقال أيا أخوينا عبد شمس ونوفل فلما لم يرد ذلك حيث ورد منصوبا ولم يرد مبنيا على الضم تقرر أنه لا يصح أن يعرب بدلا إنما يعرب عطف بيان فحسب وفي غيرها المسألتين كل عطف بيان يعربه بدلا ولهذا كثيرا ما تقرأ وتسمع للنحات يقولون عطف بيان أو بدل يلا وعطف النسق وعطف النسق بالواو نسق بالواو هذا عطف النسق مصطلح كوفي عند أهل كوفة يقولون النسق عطف النسق والنسق بمعنى المنسوق يعني إذا نسقت الكلام يعني إذا عطفت بعضه على بعض طيب وش يسميه سيبويه الباب بيسميه باب الشاركة سيبويه من إمام البصري سمي باب الشاركة لأن فيه تشارك قال وعطف النسق بالواو والواو هي أم الباب طيب وش تعريف عطف النسق باختصار شديد عرفه ابن هشام رحمه الله يقول هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف هو التابع المتوسط بينه وبين أحد حروفه بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف نعطر المثال تقول أقبل زيد وعلي وين التابع يا اخوان بالمثال اللي على الصبور هذا علي وين المتبوع زيد وين اللي اشتوسط بينهم الواو طيب إذا هذا هو عطف النسق بالواو أو بأحد اخواتها أقول جاء زيد فعلي جاء زيد ثم علي رأيت زيدا وعليا ها رأيت أو قابلت زيدا ثم عليا وكذا نعم أو, أو, أو من حروف العطف أو والباو وثم والفا وقد تأتي لا وقد تأتي لكن وتأتي بل ستأتي طيب نعم وهي لمطلق الجمع الواو وهي لمطلق الجمع هي أم الباب أم الباب هي مطلق الجمع إيش معنى لمطلق الجمع؟ يعني هذه الواو لمط ليست للترتيب ولا للتعقيب فحص ولا للتراخي إنما المطلق الجمع. تقول جاء زيد وعلي معه جاء زيد وعلي قبله جاء زيد وعلي بعده هذا معنى قوله لمطلق الجمع. نعم طيب والفاول التر... للترتيب والتعقيب. وش معنى الترتيب يعني ان يكون المعطوف لاحقا للمعطوف عليه بلا مهله هذا معنى للترتيب وثم الترتيب والتعقيب الترتيب والتعقيب الترتيب ما هو ان يكون المعطوف لاحقا للمعطوف عليه بلا مهله هذا ترتيب مثل قال اماته ثم أماته فاكبره أماته فاكبره طيب والتعقيب أن يكون المعطوف متصلا بالمعطوف هذاك لاحقا وهذا متصل بالمعطوف عليه بلا مهلة نعم يعني إذا قيل جاء زيد فعمر معناه أن مجيء زيد وقع بعد مجيء عمر من غير مهلة فهي تفيد التشريك في الحكم مش مع التشريك المجيء ثبت لزيد العمر نعم وتفيد الترتيب وتفيد التعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه إذا قلت جاء زيد علي ممكن يكون مباشرة لو قلت دخلت مكة في المدينة تعقيب كل شيء بحسبه إذا كانت المسافة بين مكة والمدينة مثلا كم الآن لا كم يعني من ساعه أربع ساعات إذا قلت دخلت مكة في المدينة يعني بمسافة أربع ساعات وخمس والشكون هذا؟ يكون ايش تأقيبا لكن لو قلت دخلت مكة في المدينة دخلت بعد اسبوع يصير ترتيب تعقيب هذا لا لا يكون تعقيبا طيب وللفاء معنى اخر تأتي معنى السببية مثل سهى فسجد هي عاطفة لكن ايش معناها السببية سرق فقطع فتلقى ادم ربه كلمات فتابع لي هذا من معانيها نعم وثم وثم للترتيب والتراخي يعني ثم من أدوات العطف تقول جاء زيد ثم عمرو، مش معنى الترتيب والتراخي معنى مجيء عمرو وقع بعد جاء زيد بمهلة فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمر التشريك مش معنى التشريك شوف جاء زيد ثم عمرو اشترك في المجيء طيب والترتيب مترتب طيب والتراخي هذه كبدون مهله الفاء هنا بمهله نعم وحتى للغاية والتدريج نعم حتى تأتي حرف عاطفي كثير استعملت حتى حتى يونس بن حبيب رحمه الله يقول على فراش الموت أموت وفي نفسي شيء منحد ذكر له العلماء أكثر من عشرين استعمالا وهذا يونس بن حبيب ألا فراش موت يريد أن يخرج لها استعمالات تأتي جارة وتأتي نصبها في المضارع حتى يقول الرسول وتأتي من استمناتها عاطفة طيب يقول حتى للغاية والتدريج البصريون أنكروا مجيئها عاطفة وأجاز ذلك الكوفيون أجازوا أن تكون عاطفة بشروط منها أن يكون معطوفها اسماً ظاهرا شوف مالا تقول أكلت السمكة حتى رأسها. إذا كانت جارها اشتكون أكلت السمكة حتى رأسها يعني إلى رأسها. هنا عاطفة. طيب أن يكون اسمها ظاهرا ظاهر س رأس ظاهر. يعني وشمت أن يكون اسمها معطوفة إيش؟ ضمير يمتنع ان تقول جاء الناس حتى انا يمتنع هذا ايضا ان يكون معطوفها بعضا مما قبلها قدم الناس حتى زيد زيد بعض الناس ايضا انتبهوا لهذه يكون في جائزة هذه طيب يكون من شروط مجيءها عاطفه ان يكون المعطوف بها يعني اللي بعدها غاية للمعطوف عليه في زيادة حسية أو معنوية أو نقص حسي أو معنوي مثل تقول علي يهب الدراهم حتى الألوفة هذه زيادة ولا نقص زيادة طيب والثاني النقص غلبا الناس حتى الصبيان على بني الناس طيب من يحرك الصبيان على بني الناس حتى الصبيان هنا عاطف يا إخوان عاطف العاطف يا اخو حكم المعطوف اذا كان مرفوع المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا هذه زاد حسيف طيب أعطيكم شاهد اللي يستخرج اعطيكم بيت شعر اللي يستخرج وجل الاستشهاد له جائزة طيب يقول الشاعر قهرناكم قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنينا الأصاغر نعم ها بس قهرناكم حتى الكمات هنا عاطفة ليش استمرت عاطفة لقيلنا لكم قهرناكم حتى لكماتة هذه زيادة حسية ولا نقص زيادة معنوية ولا نقص زيادة قهرناكم وحتى لكمات حتى أبطالكم قهرناهم معطوف على الضمير قهرناكم الضمير منصوب وهنا حتى لكماتة قال فأنتم تخافوننا حتى بنينا العصايرة هذه نقص إيش معنوي نقص معنوي قهرناكم حتى الكومات كوماتكم قهرناهم فأنتموا تخافوننا أو تهبوننا حتى بنينا الأصغراء تهبونهم طيب إذا هذه حتى يقول الغاية والتدريج معنى الغاية آخر الشيء ومعنى التدريج أنما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية طيب هذا معناها واستعمالها تستعمل عاطفه بالشروط المذكورة طيب ولا ولا يبقى. للترتيب لا مو بلا للترتيب يقول حتى للغاية والتدريج لا للترتيب يعني أنها ليست للترتيب حتى ليست للترتيب يعني بعضهم زعم أنها تفيد الترتيب كما تفيد ثم والفع وبنهشام يقول لا ليست للترتيب وإنما هي لمطلق الجمع كالواو نعم وأو أو من حروف العطف نعم لأحد الشيئين أو الأشياء إذا قلنا لحد حروف العطف يا أخوان يعني اللي بعدها يتبع ما قبلها لكن هنا يأتيك بمعانيها أو, أو ثم والفاء والواو كل حروف العطف ما بعدها يتبع ما قبلها لكن هنا يأتيك بمعانيها نعم أو لأحد الشيئين وأو مثاله لاحد الشيئين قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم هذا لأحد الشيئين نعم أو الأشياء نعم مفيدة مفيده بعد الطلب التخير او الآن معنيها اللي بعد الطلب بعد الطلب النهي نعم مفيدة بعد الطلب التخير أو الإباحة نعم تفيد إذا أتت بعد الطلب تفيد احد التخير او الاباحه مثل ماذا تزوج عدن او اختها هذا تاخير طيب والاباحه يمثل النحاه يقولون جالس الحسن او بن سيرين جالس الحسن او ابن سيرين طيب اذا قلنا تزوج لحظ, لحظ سبقة الاولى بطلب تزوج والثاني جالس بطلب طيب وش الفرق بين تزوج ذعدا او اختها هذه للتخيير ولا الاباحة للتخيير وجالس الحسن او ابن سيرين هذه لأي شيء الاباحة وش الفرق التخير يأبى جواز الجمع بينهما ها هل معنى هل يجوز انك تقول تزوج دعدنه أو, او اختها يعني تزوجهما جميعا هذا تخير ما يجوز الجمع بينهما طيب والاباحه يجوز الجمع هل لا يصح ان واحد يجهز الحسن والبن سيرين واضح الفرق بينهما طيب متى تاتي مفيده للتخير واللباحه اذا اتت بعد الطلب طيب وإذا تأت بعد الخبر تفيد الشك نعم أو يقال التشكيك مثل ماذا جاء زيد أو عمر سبقت بخبر جاء ما في طلب جاء زيد أو عمر نعم هذا للشك والتشكيك مثل قولك جاء زيد أو عمر أيضا وش الفرق بين الأولى والثانية وش الفرق بين الشك إذا لم تعلم الجائي منهما أنت تقول جاء زيد أو عمر أنت شك لأنك لا تعلم الجاية لكن التشكيك تريد أن تشكك غيرك تقول جاء زيد أو عمر إذا كنت عالما بالجاية ولكنك أبهمت على المخاطب هذا من معانيها نعم يلا و لطلب التعين بعد همزة داخلة على أحد المستويين مستويين يعني معنى مستويين يعني من أدوات العطف أم تقول أزيد عندك أم عمرو؟ وإيش معناها؟ يعني مستوى كلاهما قد يستحق أن يكون عندك. طيب الهمزة لاستفهم وزيد إن زيد؟ مو بتبدأ. طيب وعندك الجار مجر خبر. وآم عاطفه، وعامر معطوف على المبتدى. والمعطوف على المرفوع شو يكون؟ مرفوع يكون أيضاً هنا. طيب. نعم وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب. يشير إلى أيضا بعض الحروف العالق التي قد تستعمل عطفا مثل لا بعد إيجاب نعم ولكن وبل بعد نفي نعم. ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعدها. بعد إيجاب. نعم يعني تقول ليس عندي زيد لكن عمر. تقول جاء زيد لا عمر مش تستعمل عاطفة هنا لا عاطفة ولكن تستعمل عاطفة ما جاء زيد بل عمر يعني هذه من حروف العطف تستعمل هذه الأشياء قد تستعمل حروف عطف لكن بل ولا نعم طيب امتينا نكون من الباب هذا لمشي باختصار عندنا البدل وخلاص نقف البدل سهل نعم طيب والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطه هذا تعريف البدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة نعم وهو سته بدل كل سته اشياء نعم بدل كل يسمى بدل مطابقه نحو حدائق وعناب نعم وبعض نحو من استطاع واشتمال نحو عندك حدائق وعنابه اينا ولا مفازة حدائق وعنابة حدائق. ايه مفازا بدل منها حدائق وعنابه بدل كل من كل او بدل مطابقة نعم اكمل وبعض وبعض نحو من استطاع يعني الان يعدد لك اقسام البدل الاول بدل كل من كل مثل ما تقول جاءني زيد أبو عبد الله وشعر بيضاء عطبيان يعني بدل كل من كل بدل مطابقة طيب واستمال الثاني بدل بعض بدل بعض من بعض ها من استطاع ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا طيب من استطاع بدل من الناس ولله على الناس يحج البيت من استطاع يعني الذي استطاع هذا الذي بدل من الناس تقول نواتا أكلت الرغيفة نصفه وشرب نصفه نعم الرغيفة نصفه وشكون بدل ايش بعض من كل أكلت الرغيفة ثلثه بدل كل من اكلت أكلت الرغيفة كله توكيد ما يصير بدل اكلته كله أكدت انا كذا قلت اكلت الرغيف عرفنا انك اكلته لكن كله عرفنا انك ما اكلت رفع الابهام إيش استثناء هذا من الليل هنا نصف الليل هذا نصفه هذا بدل طيب كم عندنا من انواع البدل واحد نعم طيب البدل هذا اصطلح من هذا اصطلح اهل البصره يقولون بدل ولخفش يقول الكوفيون يسمي يسمونه تبينا أو تبيينا والكسائي قال يسمونه التكرير لكن هالبصر يقولون هو البدل قد غلبت عليه هذه التسمية إذن الأول بدل كل من كل طيب يسمى بدل مطابقة مثل جاء زيدنا أبو عبد الله والثاني بدل بعض من كل وش ضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول جاء الجيش بعضه أو بعضه جاء الجيش بعضه أو بعضه, بعضه بعضه لأنه تابع مررت بالجيش بعضه رأيت الجيش بعضه طيب الثالث نعم يقول اشتمال يعني النوع الثالث من نوع البدل بدل اجتمال بدل اجتمال ضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسه غير الجزئية يعني علاقة مثل أعجبني زيد علمه أعجبني زيد أدبه أعجبني زيد خلقه لأن اشتمله على هذا الشيء طيب نعم ولا بد هنا بدل الاشتمال من رابط يعود على المتبوع المبدل منه لحظة جابني زيد علمه يدعو على زيد طيب لو قلنا اعجبني زيد ما اعرب زيد فاعل وعلمه بدل انا ما تقول بدل اشتمال نعم طيب والرابع وإضراب وغلط ونسيان هذا الرابع والخامس والسادس من نوع البدل بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان تقول تصدقت بدرهم دينار أو تقول جاء زيد علي هذا يحتمل أن تكون أخبرت بأنك مثلا بأن بعدت تصدق بدرهم ثم تبين لك أو طرأ لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار. وهذا بدل الاضراب أو أن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم هذا شو سماه بدل الغلط أو أن تكون أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت تبين فساد ذلك القصد شي سما بدل النسيان وش الفرق بينها يقول ابن إنشان رحمه الله ربما أشكل على كثير من الطالبات الفرق بين بدل الغلط والنسيان يقول قد بيناه ويوضحه أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان النسيان في القلب ان تقول جاء زيد علي ممكن يكون غلط ظننته زيد وعلي ممكن يقول لسانك سبق ولن تعرف أن هذا هو زيد لكن لسانك سبق نعم وممكن أن تكون نسيت أردت أن تقول هذا فقلت هذا طيب نكون انتهينا الحمد لله من التوابع وإن شاء الله اليوم الظهر ننتهي من جميع لو فيكم شد لكن لا لا ما فيه بكرة مصلحة الأمة هم مصلحة كنت نعم وش معنى الإضراب تضرب عن المعنى السابق تقول جاء زيد بل عمر أضربت عنه تركته نعم يقول جرير ماذا ترى في عيانا؟ عيانا قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدادي كانوا ثمانين بل زادوا ثمانية لو لا قد قتلت أولادي لا إن شاء الله ننتهي اليوم الظهر لكي تطول الإجازة نعم تفضل والله أود لكن لا لا تكون مسجلة خلص يلا بعد الظهر ننتهي يعني عندنا يعني باب العدد وما لا ينصرف والوقف وبعض القواعد اليسيره في الاملاء الحمد لله انتهى ادرس في الجامعة اربع سنوات وصلى الله وسلم على نبينا محمد